فقط تاع الباس دي ماريا دي ماريا سجلت كوره هدف اول الله يا الماريد هي كره الفن هي الفن والهندسه هي كرات الزمن الجميل الريال كلسم يلعب في الريجيستر التكني في العرض الفني انا حكيت وقريب هو لعب وسدد وسجل ونفذ الخلد دي ماريا واحد الريال مدريد سسيداد من قلت لك سسيداد فاتوا القطار في الشوط الاول لما كان ابرو ما سجلش مدريد مستحيل يعطيه فرصه ثانيه الله على الكوره من مطاطير الله على الكوره من قادم من بلاد الارجنتين واحد مدريد صفر سسيداد ركنها رقم حتى ويوسق نعمه مش بمكن على روعه الهدف والثابته كانها نسيم نسمه مدريد نسمه الارجنتيني نسمه السس مورينيو يتقدم ويؤكد من جديد الارقام لي التاريخ لي